وإن أيام ناوي وإنقضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكرها وإن أيام ناوي وإنقضيناها راحت عين يا محلى رمضة عين يا محلى ذكرها أقصى يا نور العين يا سنية ورسية سفنة الجهة البنبانيها أقصى يا نور العين يا سن يا مرسيها سفينة الجهاد البند بانيها أقصى يا نور العين يا سن يا مرسيها سفينة الجهاد البند وين ضيناها راحت بغمضه عين يا محلى تبكي على الأحباب دمع على الخدين والله يا أصحاب أيامكم من سهب أبكي على الأحباب دمع على الخدين والله يا أصحاب أيامكم من أبكي على الأحباب دمي على الخدين والله يا أصحاب أيامكم أنساها وين أيام وين وإنقضيناها راحت بغمضة عين يا محن ذكرها لا وين وين قضيناها واحد بظلمة العين يا محلى ذكراها وين يمنا وين قضيناها واحد